هل هناك من خلاصة لهذه المناقشة حول هذا الموضوع ذكر الإمام الغزالي في كتابه الإحياء أن الصحيح عنده أن العزل مباح وأما الكراهه فإنها تطلق لنهي التحريم ولنهي التنزيه ولترك الفضيلة فهو مكروه بالمعنى الثالث أي فيه ترك فضيلة ثم قال وإنما قلنا لا كراهه بمعنى التحريم والتنزيه لأن إثبات النهي إنما يمكن بنص أو قياس على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه بل ها هنا أصل يقاس عليه هو ترك النكاح اصلا أو ترك الجماع بعد النكاح أو ترك الإنزال بعد الإيلاد فكل ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب نهر ثم قال وليس هذا كالاجهاض والوأد لأن ذلك جناية على موجود حاصل ثم قال فإن لم يكن العزل مكروها من حيث إنه دفع لوجود الولد فلا يبعد أن يكون لأجل النية الباعثة عليه إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرك الخفي فأقول هذا ما يقوله الغزالي النيات الباعثة على العزل خمس وهنا لا أنقل كل هذه النيات إنما أنقل رأيه في نية الصحة ونية الاقتصاد فقال استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع بها واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق هذا ليس منهيا عنه ومن جهة الاقتصاد قال الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء هذا أيضا غير منهيا عنه فإن قلة الحرج معين على الدين نعم الكمال والفضل يكون في التوكل والثقة بضمان الله سبحانه وتعالى ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال والدخاره مع كونه مناقضا للتوكل لا نقول إنه منهي عنه هذا هو كلام الإمام الغزالي. وقد رأينا عند ذكره الباعث على العزل إذا كان للظروف الاقتصادية إنه غير محرم ولا مكروه ومعلوم أن ترتيب أمور الإنسان حسب الظروف أمر دعا إليه الدين قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه للصوم فإن له له وجاء أي قاطع والله أعلم